بوك تو ألتمش سكس ثمانية صغير كبير, صغير كبير وصغير كبير وصغير في فيل بيك الفيل كبير الفيل كبير فار küçük الفأر صغير الفأر صغير كَرَامِك ومضيء مظلم ومضيء <تصفيق> الليل مظلم, الليل مظلم <تصفيق> <تصفيق> النهار مشرق <تصفيق> <تصفيق> كبير السن وشاب كبير السن وشاب ددمز چوك ياشل جدنا كبير السن جدا جدنا كبير السن جدا او يتمش يل انجه قبل سبعين سنة كان يزال شابا قبل سبعين سنة كان لا يزال شاباً. جزال جميل وقبيح. جميل وقبيح. كلبك جميل. الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. رمجة قبيح. العنكبوت قبيحة. العنكبوت، قبيح ششمان وزيف سمين ونحيف سمين ونحيف يز كيلولك برقدن ششماندر امرأة وزنها مئة كيلو هي سمينة امرأة وزنها مئة كيلو هي سمينة 50 بير أدم رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف غالي وعجوز غالي الثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. جزءة أجز. الجريدة الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.